قال مالك الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق ذبور الصلوات وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه ذبور صلاة الظهر من يوم النحر وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه ذبور صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطع التكبير ثم بين مالك شعار التكبير في أيام التشريق. أن الحجاج يقتدون بأمير الحج والناس يقتدون بالحجاج وأول شعار التكبير يقول من صلاة ظهر يوم عيد الأضحى لماذا لا يبدأ في الأضحى من الفجر؟ لأن الحجاج أين كانوا بيتين؟ في مزدلفه ليلة العيد فينزلون من المزدلفه إلى منى. متى يصل منى؟ في الضحى وهناك جاءت السنة منا المكبر ومنا المهلل ومنا الملبي وتنقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة اذا صلاة الفجر يوم عيد الاضحى الناس ليسوا في تكبير جماعي لانهم منصرفون وحدانا او جماعات وكل يذكر الله على حدا فاذا ما استقروا في منا ورموا جمرة العقبة ونزلوا وطافوا الافابة ورجعوا لأن السنة العودة لصلاة ظهر يوم العيد منا هناك يبدأ تنظيم التكبير عن طريق الإمام فالإمام يكبر والناس يكبرون وفي بقية الأمصار يكبرون الناس يوم عيد الاضحى كذلك لكنهم مستقرون في بيوتهم فيكبرون في الليل وفي الفجر اشعارا أو اظهارا لهذا الشعار كما يكبرون لعيد الفطر من الليل وهكذا يكبر كل جماعات الناس وعلى ما تقدم لمالك حتى النسوة إلا أنه يعلم بأن النسوة لا يرفعن الأصوات بقي من نزل وتعجل في يومين هل يظل يكبر أو يقطع التكبير إذا نزل يقولون يقطع التكبير إذا نزل أنه تعجل في يوميه وانتهى أمر الحج بالنسبة إليه